الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد صلى الله عليه وسلم هذا كم الشهر شبه واحد ولا اثنين ال... اليوم, اليوم الله أعظك الثاني منذ طيب في عصر هذا اليوم الث... الجمعة الثاني منذ القعدة عام سبعة وثلاثين واربعمائة وألف أقول لجماعتنا وأهل بيتي ومحبينا من طلاب العلم وطالباته وجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الفقير إلى الله عز وجل عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا حاليا أنا نزيل مستشفى الطربيشي للمفاصل في دبي إمارة دبي حرسها الله وسائر بلاد الإسلام من كل سوء ومكروه أمورنا ولله الحمد تسير في السير الحسن نعم حصل عندي قبل يومين من, من التمارين شيء أثر على القلب ولكني ولله الحمد الأمور كما يقرر الطباء المختصون المعتنون بنا ومنهم الأخ في الله سعادة الدكتور سميح بن بكر الطرابيشي، فأحب أن أطمئنكم وأطلب منكم غير مملولين أن تكتفوا لي بالدعاء فهو خير ما يستعين به المرء بعد بعد توفيق الله عز وجل على أموره وأحواله، أصلح الله لنا ولكم الحال والمعال، وثبتنا وإياكم جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، حتى نلقاه وهو راضي عنا، ولا يحصل عندكم ارتباك ولا شيء، فإن هذه ضعف، فإن ضعف الصوت هذا سببه. يعني عملية جاءت بعد سبع سنوات الحمد من المرض لم نجد لها حلا ولم يقدر الله لها حلا إلا هذه الأيام وإن شاء الله حسب ما يعني بلغنا ويظهر لنا أن الأمور من حسن إلى أحسن ونلتقي بكم قريبا إن شاء الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الدروس إن شاء الله حتى نستعين على أنفسنا كي نرى ربنا جل وعلا منا ما ما يكسبنا رضاه ويشد أجرنا في نشري التوحيد والسنة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرراء بعد عصر هذا اليوم حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة السابعة وعشر دقائق و وعشر دقائق, وعشر دقائق. دقائق. نعم نصح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري زالكم الله زال